أحد الحجاج يقول أثناء وجودي في مينا وجدت مبلغا من المال فأخذته وقررت التصدق به بعد عودتي إلى بلدي على أن أهب ثواب هذه الأموال لصاحبها فهل هذا الذي فعلته صحيح أم خطأ لقصة الحرم يحرم أخذها إلا لتعريفها فقد فحف الحقيث إن هذا البلد حرمه الله تعالى لا يلتقط لقفته إلا من عرفها وجاء أيضا لا يرفع لقفتها إلا منشدها أي المعرف بها قال العلماء في بيان حكمة ذلك إن حرم مكة مثابة للناس يعودون إليه المرة بعد المرة فربما يعود مالكها من أجلها أو يبعث في طلبها فكأنه جعل ما له محفوظا عليه كما غلظت الديه فيه أيضا وقالوا من التقطها يلزمه الإقامة وعدم السفر وذلك للتعريف بها أو يدفعها إلى الحاكم إذا كان أمينا ليقوم بالتعريف عنها ويوجد الآن جهاز خاص في الحرم للأشياء المفقودة فيجب تسليمها اليه ثم قال العلماء إن لم يسلمها إلى الحكومة يجب بعد معرفة علاماتها أن يحفظها سواء كانت حقيره أم خطيرة وتبقى وديعة احتهو لا يضمنها إذا تلفت إلا بالتعدي ثم ينشر خبرها في مجتمع الناس بكل وسيلة فإن جاء صاحبها وعرفها دفعت إليه وإن لم يجئ عرفها الملتقط لمدة سنة فإن لم يظهر صاحبها بعد سنة حل له أن يتصدق بها أو لانتفاع بها هذا هو حكم المسألة ولك الخيار في إرسالها إلى الحكومة المتولية لذلك لتتولى التعريف عنها أو التصرف فيها على ضوء ما علمت والله أعلم